بوك تو دفن دسمت أستوني حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة تلو يومز بيس كايست. نوش صحيح أن رحلة كانت جميلة إلا أنهاها كانت متعبة جدا صحيح أن الرلة كانت جميلة إلى أنها كانت متعببة جدا صحيح أن القطار كان حس المعد. الا انه كان مليئا جدا صحيح اني القطار كان حسب الموعد الى انه كان مليئا جدا بيسنيت بيمعيغ بدكارا كدارغ صحيح ان الفندق كان مريحا الا انه كان غاليا جدا صحيح ان الفندق كان مريحا إلى أنه كان غاليا جدا فينكس سيسافر إما بالباس أو بالقطار سيسافر إما بالباس او بالقطار فينكس اليوم او غدا باكرًا Saiāti imā lējom au gadan bākran. Viņš dzīvos vai nu pie mums, vai viesnīcā. Sai skenu maana au filfundok. al funduq. maana au fi al Viņš runā gan spāņu, gan angļu valodā. Inaha tatakallamu al كما ايضا الإنجليزية انها تتكلم الإسبانية كما ايضا الإنجليزية فينيا <تصفيق> ير ديفويوسي لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن <تصفيق> لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن فينيا <تصفيق> بازيست إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا ليس فقط غبيا إنها ليست فقط جميلة، بل أيضًا ذكية. إنها فقط جميلة، بل أيضًا ذكية. Viņa لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضًا الفرنسية. Inna hala tete el fakad l-almanija bal-aidan l-ferensija. Es neprotu spēlēt ne klavieres, ne ģitāru. La astatija un azifa alal piano, wala alal pitara. La astatija un azuf alal piano, wala alal ģitār. Es neprotu dejut ne valsi. نسامبو لا أستطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا لا استطيع ان ارقص ولا السامبا مان نيباتيك ني اوبرا ني لا احب الاوبرا ولا الباليه لا احب الاوبرا ولا الباليه أراك استادسي يراكتيكس <تعقش> كل شتغلت بسرعة أكبر كلما تهيت منه باكررا كل اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه بأبكر ي أجركت أطناكس ي أجركت ويسية <تعقش> كلما أتيت أكثر باكررا؟ كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا <تصفيق> كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا كلما تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا